أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ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 المبين أَوَلَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إِنَّ ذلك على الله يسير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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم, مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من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 إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إن لم امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم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 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يوم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه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 لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس, وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان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 فسوف يعلمون أو يروا أننا جعلنا حرما من ويتخطف الناس ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون